أحدا النهضة الإسلامية أو الصحوة الإسلامية عقبات في طريق هذه الصحوة كيف نعود من جديد إلى أصالتنا إلى قيمنا إلى موروثنا كل ذلك بالطبع لن يتحقق كما عرفنا من قبل من الأستاذ الدكتور عبد الرحمن البر إلا بتربية الأمة ولا يمكن ان ترب هذه الامه الا اذا ربيت او تم تربيتها او اعدت هذه الامه على عقيده سليمه العقيده هي عقيده اهل السنه والجماعه عقيده يدرك المرء بها انه ما خلق الا ليعبد ربه ما خلق الا ليعرف ربه خلق ليعلم حقيقه معنى لا اله الا الله اي انه لا معبود بحق الا الله فاذا استقر في وجدان كل مسلم ومسلمه معنى لا اله الا الله فانصرف كيانه كله قيامه منامه حركته سكنته قوله فعله وباءه براءه نذره دعاؤه صلاته كل ذلك اذا تحقق اصبح لدينا انسانا تم تربيته على عقيده سليمه انسان يتصل بالله سبحانه وتعالى اذا استطعنا ان نفعل ذلك في ابنائنا في بناتنا تشكلت اسرنا والمجتمع المسلم الذي ننشده بالطبع لا يتشكل ولا تاتى من فراغ نما تات من جماع الاسر المسلمه هذا هو الذي ينبغي ان نسعى اليه وان نحققه في حلقه ماضيه طوف بنا استاذنا الدكتور عبد الرحمن البر حديثا ذو شجون حول هذه القضيه وقد وعدنا ان نستكمل الحوار معه في حلقات تابعه ووصف الرجل وعده وتلك سمة من سمة العلماء الذين نحسبهم على خير ولا نزكي على الله أحدا معكم بحول الله وقوته في هذه الليلة نجول ونتجول نجول في خاطره ونتجول معه في عالم هو عالمنا المعاصر لنقف على أمور كثيرة يتساءل الناس حولها علنا وعلى ناخذ الدرس والعظه فنعيش مع الاستاذ الدكتور عبد الرحمن البر حلقه جديده لنفجر معه بعض القضايا اهلا بك يا دكتور اهلا وسهلا حياكم الله حي الله الساده المشاهدين ونسال الله ان يجعل هذه الليله ليله كريمه وان يجعل الحديث ممتع النافع ان شاء الله اولا احنا سعداء بان حضرتك يعني معنا في حلقات جديده ونتمنى ان نستكمل ما بداناه من قبل قضايا كثيره جدا يتعرض الناس لها او تفرض على الناس او تتعرض هي للناس في واقعنا المعاصر ونجد فتاوى من هنا واقاويل من ناحيه اخرى والناس في حيره ماذا تفعل وماذا تصنع في في حلقه الماضيه حضرتك او جاست لنا حديثا جميلا واوضحت فيه انه ينبغي لهذه الامه ان تستعيد صحوتها من جديد ولا يمكن ان تتحقق هذه الصحوه الا بمجموعه من الاسس او مجموعه من الاساسيات التي يجب ان تقام عليها هذه الصحوه دعنا اليوم نتجول في عالمنا المعاصر او في واقعنا المعاصر في قضايا كثيره يحتاج الناس فيها الى بيان يعني حضرتك قبل ما ندخل في التفاصيل الكثيره في قضيه حملنا الناس الـ الـ الـ الـ حتى اليوم في صلاه الجمعه قالوا ليلى لعلنا نستمع من الدكتور عبد الرحمن البر في حديث الليله حول القضيه المثاره الان على الساحه المصريه وعلى الساحه العربيه كلها انفلونزا الخنازير وهل ما يحدث الان وما يبث في الاعلام الذي احسبه اعلاما موجها في في كثير من الاوقات يؤكد ان هناك ازمه فعلا وان از هذا الفيروس انتشر واصبح طاعونا فتاكا حتى تخرج بين الحين والحين اراء واقوال ومطالبات بايقاف سنه العمره وفريده الحج مجمع البحوث الاسلاميه اجتمعوا بالامس بقياده فضيله شيخ الازهر ولم يتعرضوا لهذه القضيه نهائيا وقالوا في مجمل الامر ان الفيروس لم يعد او لم يصبح اسف لم يصبح الان خطرا او طاعونا او وباء يستوجب ان نمنع الحج والعمره ايه رؤيه حضرتك في هذه القضيه والناس بتذهب الى الحج وتعود ولا يوجد اصلا فيروس يعني ما, ما عرفوا من قبل لا في الانفلونزا ولا الخنازير ولا الطيور ومع التزاحم ومع المشقه يعودون وكل يصاب بما يعرف بنزله البرد فيبقى في سرير اسبوع او اسبوعين ويشافيه الله ويعافيه هل الامه فعلا يمكن ان توقف رحلات العمره والحج الى بيت الله الحرام بسبب ما يبث في وسائل الاعلام ومن المسؤول عن اصدار مثل هذا القرار هل يكون القرار سياسيا ام يصدر من مؤسسه دينيه بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقه الموضوع موضوع مفاجئ كبير ومهم جدا طبعا لكثره الحديث فيه وفي البدايه بده ان نضع بعض المعالم الاساسيه في اي حديث نعم نحن نحمل رساله وسطيه ودينا جمع بين الايمان بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه وبين الاخذ بالاسباب والاعتماد على سنن الله تبارك وتعالى في الكون ويجب نحن نتناول اي قضيه الا يغلبنا الغلو لا في جانب الانكار ولا في جانب الاثبات بالقطر ولا التفريط يجب الا تكون العاطفه محركه لنا في شيء من هذا انما تحركنا الحقائق ويحركنا الدليل وندور مع الدليل حيث دار قضيه انفلونزا الخنازير قضيه هزت العالم ويوم ان بدا انتشارها يعني قيل ما قيل في وسائل الاعلام وتصدر الخبر نشرات الاخبار في كل الفضائيات وكان غزوا ضخما اتى الى هذه الارض وتخيلنا ان كل من يصاب بهذا بهذا الداء سوف يموت و لا يوجد له علاج و امام العلماء فتره للوصول الى علاج ثم فوجئنا بان عدد الذين يموتون من هذا الوباء ليس بالكثره التي يقال عنها وليس بالامس بعض التقارير تحكي ان الولايات المتحده الامريكيه مثلا فيها مليون مصاب مع ان عدد الذين يموتون من جراء هذه الاصابه ليس بشيء كثير في النهايه هذا وباء ابترى الله به البشريه بلاسباب كثيره ربما تعرضنا لبعضها في الحق الماضي والله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما شاء ويصلط عليهم يعني من جنوده ما لا يعلمه الا هو تبارك وتعالى وتبدا البشريه تراجع نفسها وتبحث عن علاج لهذا المرض هذا مرض انتشر انتقل بطبيعه التقارب الكوني والعالم الان قريه صغيره انتقل من بلاد البلاد التي موطنه الاصلي الى بلادنا نعم. وكل يوم الخبر بيطلع فظبطنا حاله ضبطنا حالتين بقى عندنا 20 بقى عندنا 30 وكان المساله يعني ولم نسمع باحد يعني في بلادنا بفضل الله سبحانه وتعالى مات من هذا الوباء نسال الله ان يشفي الجميع وان يعافي الجميع نعم. مما يجعلنا ننظر الى الامر برويه وتدبر نعم فاذا كان هذا الوباء كل كل انواع الانفلونزا تنقل بالعدوى قلما يذهب معتمر او حاج ويرجع من غير ان يصاب بنزله صحيح. نتيجه لتغير الجو والهترفه في العاده الذي يخرج للسفر يطعم ببعض التطعيمات التي تحمي من بعض الاوبئه التي قد تنتقل لمجيء الناس من انحاء شتى من العالم الى ارض الحجاز الطيبه الطاهره وبالتالي فيجب أن لا يأخذنا الأمر إلى أبعد من الواقع والحقيقة نعم. يعني صحيح هو وباء ويتكلمون عنه كلام شديد لكن الواقع يقول لنا أن القضية لم تصل إلى حد الخطورة, الخطورة القاتلة والمميتة نعم. وبالتالي فيجب أن لا يكون هذا سببا في تعطيل شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى هذا ما أراه نعم. طبعا قد نجد من بعض إخواننا العلماء وأصحاب الفضل ولهم قد يعني رايهم والراي كما يقول عمر بن الخطاب مشترك يعني حينما نتناول ادله ونفصلها الراي مشترك بمعنى ان قد اخالفك وتخالفني ويبقى الود وتبقى المحبه ويبقى الاحترام والتقدير نعم وان اختلفنا في وجهات النظر انا ارى ان المساله في وضعها الحالي ليست محلا اطلاقا لمنع الحج او العمره والمسائل ليست الى هذا المستوى الذي ياخذوننا اليه لكن في نفس الوقت ارى انه من واجبنا ان ناخذ حذرنا وان نقدم توعيه صحيه جيده وقويه تحمي الحجاج والمعتمرين ونحترم اخواننا اللي بيقولوا والله اذا كان الامر يمثل مشكله وضروره فحمايه النفس مقدمه هذا وجه نظرهم ونحن نحترمها ونقدرها لكني اقول وهذا وجه نظري وا ساكرر مره اخرى وجهه نظري وهي وجهه نظر من خلال ما افهمه من مقاصد الشريعه الامر لم يصل في خطورته الى حد الدعوه الى منع الحج او العمره بفضل الله الناس تتزاحم في مترو الانفاق وتتزاحم في السينمات وتتزاحم في المساجد وتتزاحم في كل مكان والحياه طبيعيه ولا و و ولن تتوقف الحياه لان شيئا اصاب الناس الحمد لله العلم يعني ندعو الله ان يوفق العلماء لاكتشاف يعني علاج وليكون العلاج ناجحا ومناسبا ان شاء الله لكن مع هذا نقول للاجهزه المعنيه نقول لكل الناس لابد ان ناخذ احضرنا لابد من توعيه جيده نعم توعيه صحيه نعم جيده ومناسبه ده وده من توفير الادويه بحيث اذا وجدت اي حالات يمكن علاجها لكن لا نعطل الشعائر ولا ولا الامره انقفت يعني عند الشعائر كان يعني الناس مش ه تنتقل اليها العدوى الا, إلا اذا ذهبت الى بيت الله الحرام وكان المسؤولين عن امر الامه في كل البلدان العربيه الاسلاميه اخذوا بكل الاسباب فاحضروا المطهرات ونظفوا البيوت ونظفوا مجاري المياه ونظفوا المركبات وانشئوا بيئه كامله متكامله <تصفيق> وعقموا المستشفيات وعلموا الناس الوقايه والنظافه كل ذلك فعلو ولم يبقى ممن الا شائره الحج والعمره فلنمنع الناس فلنمنع من... الناس من هناك هو الحقيقه انه الح... الناس ب... بطبعهم وطبع الانسان طبع طبع الناس انهم بيحذروا نعم. لذلك قل ال... يعني مكاتب السياحه علنت عن الان ال... قل قل, قل... ال... ال... الذين ادبلوك هذه امور فيها حريه يعني لكننا نقول دائما يجب ان يكون القرار مبنيا على وقائع وحقائق وليس مبنيا على تخيلات وظنون صحيح والظن في ذاته لا يكفي ان ظنا لا يغني من الحق شيئا نعم والوقائع يجب ان تكون يعني مبسوطه بين ايدي من يتخذ القرار لهذا ستجد ان العلماء ممثلين في مجمع البحوث او فضيله الامام الاكبر او غيره الكل متوقف في ان يقول نمنع الناس نعم. ويرمي بالحج بالكره في ملعب وزاره الصحه او الوزارات المختصه هم اللي يقدروا يقدروا اذا كان سيترتب على هذا ضرر كبير او لا ترتب الضرر الكبير الواقع امامنا يشهد بانه الحمد لله صحيح الوباء خد الدرجه السادسه نظرا لانتشاره في بلدان كثيره لكن بفضل الله تبارك وتعالى الى الان لا يزال بلادنا في عافيه نعم ومع هذه الاعداد لا نهون طبعا هذا الكلام لا يعني التهوين نعم. بل لا بد ان تقوم الاجهزه المعنيه باخذ كل ما في وسعها وكل ما يجب عليها لمحاصره الوباء واكتشافه وعلاجه هذه امور لا لا يعني لا نهون منها لكن في نفس الوقت لا نهول فان الامور دائما تضيع بين التهويل والتهوين بين, بين الافراط والتفريط فهذا ما اقوله في هذه القضيه يعني باختصار يعني الناس لها تجارب اعتقد ان الناس ما زالت تتحدث وكثير من الناس يقولون هذا وسمعتهم في كثير من المنتديات قالوا انها حرب ربما تكون وراءها قوى خفيه لتدمير اقتصادات بعض الدول لانهم يستندون في ذلك الى انه منذ اكثر من 12 سنه ظهر ما يعرف بجنون البقر وحمله اعلاميه ضاربه وظن الناس ان من ياكل اللحوم فيه. سيصاب بالجنون ثم يوضع في المصحات ثم ينتقل الى العالم الاخر ما لبثت ان تنتهي هذه الدعاي الاعلاميه وهذه الضجه الكبرى الا وخرجوا بما يعرف بانفلونزا الطيور ثم مرت انفلونزا الطيور خمس او ست سنوات وما كادت ان تنتهي ولم يتاثر كثيرون في العالم منها اللي تاثر اقتصادات الدول اللي ضربت مزارعهم وفككت مصانعهم وضربت ثروة تقدر مثلا في مصر حوالي 20, 20 او مليار 22 مليار اقتصاديات تضرب بقوة فرص عمل تنتهي معالف تتوقف عن بيع الاعلاف الكتاكيت الصغيرة اشياء كثيرة مرتبطة بعزيز الصناعة وما اثرت في الوانزة الطيور وما اثرت في الوانزة الطيور ربما كنا ان مصر قد نجحت او غيرها في المكافحه يمكن ثم ما خر ما لبست مساله الا وخرجوا بالايه بالانفلونزا الخنازير ده خلى الناس ليس عندها قناع لك من جنون البقر الى انفلونزا الطيور الى انفلونزا الخنازير هناك قوى خفيه تلعب بالاعلام والاعلام يشتغل ثقاله ان وراها وزير الدفاع الامريكي السابق رامسفيلد وهو الذي يمتلك الشركه المنتجه ومجموعه من الشركاء التي تنتج العقار المخصص لانفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير المهم اننا نتفق مع حضرتك حضرتك بتوجه نداء ان احنا ناخد بالحيطه وبالحذر وناخذ بالاسباب لكن لا نهول ها في هذا الامر وفي نفس الوقت لا نتهاون في مكافحه الفيروس ان وجد لكن لا نثير الرعب في قلوب الناس والفزع خاصه فيما تعلق بتاديه الفرائض والشعائر الاسلاميه الحابه بارك الله فيك يعني احب ان اقول كلمه في قضيه ولا يعني وجود المؤامرات مساله ليست بعيده نعم وان كان التفسير العلمي يجب ان يكون موضوع والاساتذه المتخصصون يقولون رايهم وهذه والمتامرون والمستفيدون يعرفون كيف يستغلون الحدث نعم وكيف يروجون يعني قد تكون الوباء حقيقي فستستغل في هناك من يستفيد اه من, من يستفيد من الحدث ويوظفه لمصلحته وهذا يحصل كثيرا نعم. وراينا صوره سلبيه على ايام انفلونزا الطيور كانت حاله سلبيه وصوره غير غير غير انسانيه بالمره نعم. فيما حصل في مصر مثلا على سبيل المثال نعم. لدرجه انه يعني من بابل هذه ليست نكته انما حقيقه بعض الناس كان يجري خوفا من من الدجاج. من الدجاج يعني نعم لكن في كل الاحوال يجب الا نتجاوز لن لن نستند الى فكره المؤامره فنترك الاهتمام نعم بالوقائع والحقائق ونعرف كيف نتصرف معها وناخذ ونعد لكل امر عدته نعم ولا نهمل هذا الامر ونتصور انه كلام فاضي وانه ما فيش مؤامره ولا لا شك ان هناك من يريد استغلال الظرف بكل الاحوال هناك من يستفيد من مرض المرضى نعم صحيح. ويهمه ان يعني تبنئشل الحروب ليحقق سواء ليبيع السلاح ويبيع لكلا الطرفين هناك من ينشر امراض معينه ليبيع دو... هذه كله لا, لا لا نقول صحيح. ان هذا غير موجود لكن نقول اذا وجد نقاومه نقاومه لكن لا نهول في الامر ونثير الرعب بين الناس وانا اعتقد ان الامه وعىت الدرس وانا نعم. ادعو الخطباء في المساجد وادعو المعلمين والمربين وادعو الاعلاميين وادعو كل من له نعم. دور في توجيه الراي العام الى ان يركز على توجيه الناس الى هذا المعنى نعم. والى من لديه المعرفه باصول الوقايه نعم لكله دور في تعريف الناس كيف نتوقع كيف نتنقى ثم في النهايه كفايه الله خير من توقينا بلا شك والله يكفي العباد بقدر تعلقهم به نعم وتوكلهم الصادق علي ده خدنا بقى الى ان هناك فيروسات كثيره اشد خطرا تنتقل في المجتمع كله م. نسمع في الاونه الاخيره عن حالات كثيره او جرائم تعد من الجرائم الاولى جرائم القتل اها قتل الابناء للاباء او الاباء للابناء وخاصه يكون الطرف في هذه القضيه النساء غالبا غالبا ما يكون وراء كل هذا امراه والله الذي لا اله غيره انا بالامس وتاثرت كثيرا وانا اثناء صعودي الى مكتبي في مدان باب اللوق اعرف رجل من البسطاء حاله كحال يعمل في الشارع سايس وجدت رجل امن في العماره يسالني يا استاذ رجب عمي سعد عايز يكلمك في حاجه دي واقعه من ضمن الوقائع قوله خير يا عم سعد ايه راجل متاثر قال لي ابنه اتقتل بقاله اربع ايام وعايزين يثبتوا ان هو ملوش حق ان قتل غدرا يعني قوله ازاي قال لي اخته كل ما تخرج من البيت الراجل ساكنين في المرج وهو بيجي يجري على لقمه عيشه في منطقه في وسط القاهره مم. الاخت بيعاكسها جار وهي رايحه وهي جايه فشكت امرها لاخيها فالاخر عاتب الرجل في اول مره في المره الثانيه زاد الرجل المعاكسه للبنت وكانه ليس عنده بنات ولا عنده اولاد الى اخره في المره الثانيه اخرج واحد سكينه وقتل الاخ لهذه الشقيقه ففقدت الشقيقه اخاها وابوها رجل من القراء ضعاف ويعني حاله شوف الحاله دي بتتكرر واصبح الاختلاط امرا واضحا في المجتمع اختلاط في كل شيء واصبح العري متفشيا وكانك تتخيل او يخيل لك انه لا يوجد رب اسره او قائد انا عايز حضرتك ولتكن الحلقه دي واذا استطعنا بحاول ان نكمل ان شاء الله ازاي بقى ننهض بالمجتمع انا اعتقد ان بدايه النهوض بالمجتمع تربيه الابناء ف وقبل ما نبدا بتربيه الشباب نتحدث عن تربيه الشابات فتربيه البنات بنات بالذات في الواقع المعاصر اللي في اعلام موجه يريد ان يقضي علينا عقيده و و و يفسد علينا هذه العقيده ويفسد التربيه ويفسد التوجيه هل تربيه البنات في هذا الواقع المتخاذل الواقع ال الذي يمتلئ بالفتن واقع الفتنه فتنه المال وفتنه المظهر وفتنه الفن وفتنه الخلاء والى اخره هل اصبحت ا التربيه البنات امرا مستعصيا في هذا الزمان وان كانت امرا مستعصيا فكيف نخرج لنحمي بناتنا لان البنت والمراه هي اساس وعماد هذا المجتمع اذا صلحت صلح المجتمع كله نعم يعني حتى لا نتهم في البرنامج أننا ضد المرأة من البداية <تصفيق> <تصفيق> نحن عايزين المرأة بكوياتها أن المرأة قبل. هي الأم والأخت نعم. والزوجة والعبنة يعني و... ربما القضايا التي يكون المتهم بالقتل فيها امرأة تكون أكثر بروزا وأكثر وضوحا ويتناولها الناس بصورة أكبر لأن هذا خلاف الفطر الطبيعية نعم. المرأة هي ذلك البخلوق الوديع الوديع اللطيف نعم. الذي يبفي على الحياة بهجه وصوره وهدوء باذا ب... الذي كانت مش نکديه يعني اه فلذلك جرائم القتل هي من الرجال ومن النساء صحيح لكنها حين تحصل من مما لا يتوقع منه هذا وممن الاصل فيه انه لطيف كما يسمونه الجنس اللطيف هذا الذي يجعل الموضوع لو انا اقصد كمان انها تقع باء من الرجل بسبب المراه اه بسبب آه المراه اي دلل يعني كثيرا وغالبا يعني نعم اذا قلنا بقى قضيه استعصاء تربيه البنات لا يوجد شيء اسمه امر مستعصي نعم الامر المستعصي هو ما جعله الله مستحيلا نعم لكن توجد صعوبات تقابلنا آه يوجد آه تربيه آه موجوده في في النفوس او جاهزين للتربيه او غير جاهزين وانا اقول في البدايه قبل ما نقول تربيه الصغار والكبار اقول تربيه النفس نعم البدايه تبدا بانه انا كاب هل انا على مستوى الابوه هل انا تخلقت بالاخلاق التي اريد ان انشئ اولادي عليها هل انا امثل قدوه هذه مساله مهمه جدا في قضيه التربيه لابد من البدايه اولادي بنين او بنات من السن الصغير يرون الزوج والزوج الاب والام في صوره مثاليه نعم بحيث ينشا الناشئ على رؤيه مثال طيب وليس مثالا سيئا نعم وهنا تكون التربيه بالقدوه من البدايه زيك اقول ال ال ال الاباء عليهم مسؤوليه اولا قبل ان يتوجهوا لابنائهم وبناتهم بالنصيحه عليهم مسؤوليه ذاتيه قبل ما اقول لابني انت ما صليتش الفجر ليه اصلي الفجر قبل ما اقول لابني بتشرب دخان ليه امتنع من الدخان قبل ما اقول لبنتي بتخرجي او بتدخلي لابد ان اكون منضبطا في اخلاقي وسلوكي لابد ان يرى الابناء والبنات من الاباء هذا المعنى ولذلك مسؤوليه الاب كبيره نعم صحيح ان التربيه ليست مسؤوليه الاب وحده ولا مسؤوليه الام وحدها ولا مسؤوليه الاسره فقط لكن الاسره تبقى هي صاحبه المسؤوليه الكبرى وهي صاحبه الـ الـ الـ الـ الاحساس الاكبر المعلم مهما كانت حبه مهما كان حبه لتلاميذه نعم. لن يكون متاثرا بهم ومؤثرا فيهم قدر تاثير الاب والام استاذنك نتوقف ان معنى اتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله امين معنا وعليكم السلام ورحمه الله اتفضلي يا ست اتفضلي انا الحاج عزه اهلا وسهلا ربنا يخليك اولا انا بهنيك على البرنامج ده يا شيخ رجب الله يخليك حضرتك منين يا حاج عزه وبشكرك اهلا وسهلا بحضرتك ربنا يخليك وبشكرك والله انك انت طمنت قلوب الناس بالكلام الجميل ده لان موضوع الفلوان ده الخنازير واللي واللي احنا بنسمعه كان قلقنا بالنسبه للعمره وبالنسبه للحج فربنا يخليك نعم ربنا يكرمك ستي واحنا متشكرين على هذه المداخله ولنطمئن جميعا بطاعه الله سبحانه وتعالى واثقوا ان الله سبحانه وتعالى كلما اقتربنا منه اكثر واكثر واخذ بالاسباب ينصرنا ويحمينا فهو القادر على ذلك وبنشكرك على هذا الاتصال نعم تفضل دكتور فبنقول انه التربيه تبدا من ليست مسؤوليه الاباء وحدهم آه. ولا الاسره لكنها مسؤوليه المجتمع كله لكن كل تبقى الاسره هي اكثر الوحدات تتاثر بهذا لانه الابناء والبنات هم في الذات الاكباد نعم والعين لا ياتيها الغمض اذا الولد اصيب او البنت اصيبت نعم وبالتالي فنحن كاباء وكامهات اكثر مسؤوليه واحنا سنركز الكلام في في في دور الاسره نعم وان كنا لا نغفل بقيه الادوار لكن هنا ياتي دور الاسره الاب والام البدايه القدوه ثم تبدا التربيه لابد ان تكون التربيه من وقت مبكر نعم ما ينفعش اسيب الولد والبنت بغير توجيه ولا تعليم ولا تربيه الى ان يصل الى مرحله تشبع فيها بما يسمع من الاعلام وبما يرى في الشارع وبما يقرا في المجلات وبما يرى من اصدقاء السوء وبما يرى من اسباب كثيره تفسد اخلاقه وتفسد تفكيره ثم اجي بعد ان استقام عوده نعم واقول له بس حاسب هذا غلط ما ينفعش البدايه تكون من الصغر من الصغر نعم وكما قيل التعليم في الصغر كنقش على, على الحجر وفي في قصيده لطيفه لاحمد شوقي يصف فيها حال بنت اه صغيره تمشي مع ابيها في الحديقه نعم فترى نخله معوجه فتقول لها بها هات يا ابي الحبل لكي نعدل هذه النخله نعم فقال ما نجيب حبل وخشب عشان نعدل النخله قال لا مش هينفع نعم حاولت طبعا قال لا مش هينفع ليه مش هينفع قال لانها كان ممكن تتعدل وهي لسه صغيره نعم لكن قد ينفع التعليم في صغره نعم لكن بعد ان كبرت وهكذا هذه قضيه حقا القصيده ولا مش القصيدة؟ الحق يعني القصيده هذا هو معناها نعم. يعني نعم ف هذه هذا معنى رمز واضح ومهم جدا صحيح. لابد من البدايه احنا عندنا الاسلام بيقول لنا الولد يولد او البنت تولد تؤذن في, في في اذنها اليمنى ثم تقام الصلاه في اذنها اليسرى بيقول لنا انه اول ما يسمع الولد كلام يسمع الكلام الطيب نعم. بيقول لنا الولد اول ما يعقل ويفهم نبدا ناخده للمسجد وهو لسه ابن سبع سنين بيقول لنا الولد يعلم في, في صغره القران والاداب والاخلاق وهو لا يزال غضن طريا بيقول لنا ابنك تؤخيه وتعلمه حتى اذا شاب شاب على خير هكذا البنات لا انا لا ارى فرقا في التربية بين الابناء والبنات الا بطبيعة ما يجب ان يتعلمه ويتخلق به كل من ال لا يجب ان يتعلمه من الصغر اجتمعا معك قول له يا كذا قول له آه. يا كذا الحاجات اللي الناس بتعملها آه. في الواقع دي في كثير من الاحيان ناكد على النقطه بيصر الاب ان ابنه آه. او بنته يتعلم يتكلم فهو مبسوط قوي انها بتعرف تتكلم كل نصاح كده قول له يا كلب آه. آه. أو انت مبسوط آه. آه. انها بتقول هذه الكلمه آه. نعم هذا يجب ان تقول له عيب نعم وبدل ما تقول له كده قول له يا عمو قول له يا كذا قول له نعم. كلمه طيبه نعم نعم آه. هذا ما يجب ان يعني اذكر انه في في يوم ما ابنتي وهي صغيره نعم. جاء احد الاقارب وبيكلمها فبيضحك معاها نعم فبيقول لها زي ما بيقولوا يا كلبه فقلت له لا يعني انا اسف ارجو ان هذه الكلمه لا تتكرر في البيت نعم لا اريد ان تسمعها البنت نعم عيب لانه احنا, إحنا اذا بنعود اولادنا على انه نقول الفاظ مستهزره بعد شويه لما يكبر طب ما هو هتعاد عليها هذه الكلمه ام وهكذا تبدا المساله من الصغر ففيك في في واحد اخ كتب قال لك ارضعوا الاولاده في المهد الحرام علموهم فحشهم قبل الكلام هدهدوهم بغناء بخنا قبل المنام فاذا شبوا فماذا يصنعوا ذكرتني بشاعرو بحدي... كذكرني لا شكرا يا احمد مصطفى اللي كتب بشوقي ب... قصيده الشوق بيقول بين الحديقه والنهر ايوه وجمال الوان الزهر صارت مها مسروره مع والد فان ابر فرات في الحديقه نخله معوجهه بين الشجر فتناولت حبلا وقالت هيا يا ابى تنتظر حتى نقوم بعودها لتكون اجمل في النظر فاجاب والدها لقد كبرت وصال بها العمر هيهات قد ينفع التعليم في يعني لا ينفع التعليم في في زمن الكبر نعم <سؤال> خلاص شفت لا فكرتك من لا يعني هذه هي يعني البدايه, البداية الم... منذ ان اللحظه الاولى من ميلاد الطفل او مجيء هذا الطفل او الطفله ال... ه... ال... الى الحياه يجب ان يهتم به منذ نعومه اظافره بالتوجيه وال... وال... ولا يسمع الا طيبا ولا يوجه الا بطيب ولا يحمله ابوه الا الى مكان طيب للاسف الان كثير من الناس اذا اخذ اولاده الصغار الى المساجد ارتلاقي الانكار وهذا الحقيقه صحيح لا نقول الاولاد يجو يسيئوا في المسجد انما يجب ان يعودوا على هذا المسجد نعم وهذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتيه احفاده وهو في المسجد وهو نعم. على المنبر نزل صحيح. راى الحسن والحسين يتعثران في مشيتهما نعم. فنزل من على المنبر وقال اني رايت ابني يتعثر في مشيته فلم يعني اتحمل نعم. وحمله معه على المنبر كان يصلي باماما بالناس فتاتي امامه بنت ابي العاص بن ربيعه بنت رقيه ابنته رضي الله عنها فتركب عليه وهو ساجد نعم ويقوم ويحملها وينزل بها هذه التي لما شهد الاعربي الحسن والحسين و... نعم قدم خطا ظهر رسول الله صلى الله عليه واله الله وسلم الله فقال نعم المركب نعم نعمل جمل جملكما ووانا رجلان انتما فارسانهما نعم. نعم هذا هو العظمه و... و... وحقه ده قدوة. في قدوه ان الاباء يتعلموا القدوه بالرحمه كيف يكون الابناء الاباء رحماء بالابناء نعم, نعم. و... وشوف هذا المكان بياخذوا للمسجد نعم وبالتالي بينشا على هذه بيبدا الولد او البنت تكبر يبدا يتعلم نعم. ما يناسبه من ال... من الامور اللي كانت يعني ابائنا وامهاتنا يعني صلى الله عليهم الاجر العظيم كان من من من سن من السن الصغير قبل ان يعرف الحلال والحرام يقول لك اوعى تمد ايدك على حاجه غيرك هذا حرام صحيح, آه صحيح, آه صحيح تشتم يقول لك لا حرام في الخريا في الخريا الشتيمه دي بيكتبها الملك وهت ايوه هي تروح النار وهتروح النار وليه تشتم ليه ولماذا تقول هذا الكلام الحاجه دي لو لو رايت الذهب امام عينك اوعى تبص له لانه هذا حرام تمدش عينك عليه لا تتبص لا تتلصص على الناس ولا تنظر من خلال البيوت نعم. فيعودك الاخلاق من سن صغيره قبل ان تدرك نعم حتى معان الحلال والحرام نعم. لكن ينشا وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده, عوده ابا اذا كنا نتكلم عن تنشئه البنات فيجب ان يكون هذا من الصغر نعم. الاب والام يبقوا قدوه في تربيه من البدايه من سن صغير ثم يعني تمضي الامور معانا نموذج عجيب جدا في اسره سيدنا انس بن مالك ايوه سيدنا انس بن مالك كان عمره 10 سنوات حينما قدم النبي المدينه يقول فجئنا امهاتي ويقصد امه وخالته خالاته يعني نعم بالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا رسول الله هذا انيس تصغير للتصغير ده بدلعوه دلع يعني. دلع خويدمه فدعوا الله له في سن صغيره وذهبوا به الى رسول الله ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين يرجع في يوم خادم رسول الله الرسول يبعته في حاجه نعم فتقابله امه فتقول الى اين يا انس فسن... احنا بنتكلم عن طفل 12 نعم. سنه نعم الى اين يا انس قال اذهب في حاجه لرسول الله قالت وما هي بعتك في ايه فيقول انها سر الله فتقول لا تحدث بسر بسر رسول الله احدا نعم فتخيل الام هذه التربيه بقى نعم تقول له ايوه كده يبقى الولد بيتعلم نعم تعالى الان بقى تعالى يا سمات جارتنا وهي بتوشوش فلانه هي كانت بتقول لها ايه مم. روح كده اسمع لي انتوا تعلموا الولد بتعلم من, من البدايه الولد او البنت بتفاجئ الاخلاق السيئه مم. لكن سيده ام سليم رضي الله عنها تقول له لا تحدث بسر الرسول لا احدا يقول انس وهو يروي الحديث لتلميذي ثابت بن اسلم كان يحب جدا يقول والله لو حدثت احدا يا ثابت لكنت امت يعني انا لو لو لو هذا السر قلت لحد كنت اقوله لك لكن لا يقول الا ان يموت وهو ابن قريب من 100 سنه الله وهو الله لا يحدث بسر رسول الله هذه تربيه لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في البيت ثم ام سلمة مع ابنها الصغير عمر بن ابي سلمة ويجلس الصبي فياكل صبي لا يعرف شيئا يمد يده في الطعام وتطيش يده في الصحفه نعم فيقول له النبي ادنو يا بني فيدنو يعني اقترب فيضع يده عليه ويقول يا بني اذا جلست فسم الله نعم وكل بيمينك او كل من يمينك فيبدا من البدايه يعلمه هذا الاتيكيت وهذا الخلق وهذا نعم. الذوق يقول فما زالت تلك طعمتي بعد ضغط طول اعود على كده على تعود عليه وهو صغير فعاش نعم. طول عمره نعم. على هذا الخلق وهكذا سيدنا الحسن نعم. او الحسين احدهما يمشي في طريق من طرق المدينه فيجد تمره نعم فياخذها فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كخ يعني دعها نعم. لا انها من تمره صدقه وانها لا تحل لنا نعم سيعلمه من البدايه انه لا يمد يده الى المال العام الذي ليس له فيه حق نعم الا تمره الصدقه نعم يرى عبد الله بن عباس وهو شاب صغير 8 سنوات 9 سنوات نعم وهو ياتي الى خالته ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويبيت عندها ليرى ماذا يفعل النبي ياتي في الليله التي يعلم ان النبي فيها عند خالته فيبيت عند خالته ليتعلم نعم فيرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قام ليتوضا ارقام الى, إلى الخلاء فيجهز وضوء النبي وينتظر فاتي النبي يقول من جهز هذا الوضوء فتقول عبد الله فيقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل, التاويل ويضمه الى صدره ويصبح حبر من احبار حبر الامه, الأمة يضم الى صدره وترجمان القران يعني هذه تربيه ياتي من سفر فيستقبله الصبيان فيستقبله الحسن والحسين وعبد الله بن العباس واسامه بن زيد فيحتضن الجميع واحد امامه واحد خلفه واحد عن يمينه واحد عن شماله فيحسون بهذه المعاني الكريمه نعم آآ آآ وبالتالي يطالب على هذا القيمه وقدوه في نعم. في في في واقع الحياه من الصغر يجدي ابن عباس وهو لا يزال 8 سنين 9 سنين يقول يا غلام الا اعلمك كلمات نعم. احفظ, أحفظ الله, الله يحفظك نعم احنا ساعات نتصور ان اولادنا صغيرين على التعليم نعم ونستكثر ان نعلمهم شيئا من هذا يقول له احفظ الله يحفظك كلمه كبيره جدا نعم يعني هذه العباره لوحدها يعني تشرح فيها كثيرا احفظ الله في بدنك في صغرك يحفظك في كبرك احفظ الله فلا تاكل حراما يحميك ويكثر مالك ويغنيك من فضله احفظ الله في اطرافك واعضائك وجسمك فلا تنظر بعينك الى حرام ولا تنطق بلسانك الخطا ولا تمد يدك يحفظ الله هذه الاعضاء وتظل سليمه بفضل الله الى الكبر نعم. احفظ الله في الدنيا يحفظك في الاخره وهكذا يعني معنى كبير جدا احفظ الله تجده تجاهك نعم. اذا سالت فاسال الله اذا استعنت فاستعن بالله وان يقولوا تعليم حاجه عجيبه تعلم ان الامه لو, ج... لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو فيه. اجتمعوا على نعم. ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك بيطلع راجل من سن من 8 سنين متعلق بالله منذ نعومه اظافره 8 سنين طلع راجل يقيم في الله التوكل على الله والخوف من الله والرجاء عقيده رب الناس على العقل وهكذا كانت التربيه وهذا الذي اقوله لابائنا نعم. لاخواننا للاباء وللامهات نعم. من البدايه اذا كنا اذا كنا نريد ذريه صالحه نعم. ندعو كما كان الصالحون يدعون ربنا هب لنا من, من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين نعم وجعلنا المتكئين نادعو كما كان ابراهيم عليه السلام ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل اسكانه من الناس يستهوا اليهم ويرزقهم من, من الثمرات لعلهم يشكرون اجنبني وبنيه ان نعبد الاصنام اذا كنا نريد ان فعلا ان يكون لنا ذريه على هذا المستوى الراقي نسعد بهم وتقرب بهم عيوننا فيجب ان نبدا البرنامج نعم من وقت مبكر مع الاولاد من الصغر وهكذا ننتقل بهم مرحله بعد مرحله قبل علل بعض الاسر وبعض الناس اللي بيشاهدونا يقولوا في نفسهم ايه دلوقتي يقول لك الناس دي اللي قاعده تتكلم وتقول لنا التربيه والتربيه احنا بنعمل كده بس المشكله ان الواد قاعد في البيت عنده جهاز تلفزيون وعنده ثوره معلوماتيه عنده النت وعنده ده فبيخش على ده ويطلع من فيلم يلاقي مسلسل يلاقي مصيبه يلاقي حكايه فالوقت ضيع غالبه والعيال خلاص بقى ده الواقع ازاي نسحب الاولاد بقى يعني هم عايزين زي في مرض اهو ايه اديله علاج بس ازاي اسحب الاولاد من هذا العالم خطوه خطوه ولحظه لحظه هل نخليهم يقطعوا العلاقه بهذه الاجهزه مره واحده فيصابوا بصدمات نفسيه وعصبيه او يكذبوا لاننا اعرف اناسا اجبروا ابنائهم في الصغر على الا يشاهدوا اشياء من مما تشاهد في واقعنا المعاصر فلما كبر الابناء ارادوا ان يطلعوا على هذه الاشياء الممنوعه فكانوا يكذبون على ابائهم وامهاتهم واذهبنا الى الاماكن فيعوضون اين كنتم لا يقولون الحقيقه وفي نفس الوقت يشاهدون اشياء فاسده كيف نحدث توازنا بين ما نراه في واقعنا المعاصر وبين ما نريد ان يتحقق بواسطيه واعتدال حتى نحقق الـ الـ الـ الـ المثاليه في هذا المجتمع نعم. هي دي الاشكاليه اللي بيعانيها الناس يعني حينما نتكلم عن السيره النبويه ونستخرج هذه النماذج وغيرها نعم. لا نقصد ان ان يعيش الناس في مثاليه وانما نحن نضع امام انفسنا مثل طبيعه الانسان انه يتعلق بالم نعم وكل واحد له مثال اعلى ومثلنا الاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا لابد باستمرار ان نتذكر هذا نعم. حتى نبدا هذا هو الاساس اه هذا هو الاساس لكني لا اعني بهذا اننا سنقطع اولادنا عن واقعهم وعن عصرهم وعن الثوره المعلوماتيه هذا خطا صحيح من الخطا ان كما قلت قبل قليل لا افراط ولا تفريط ولا تفريط نعم لا نترك الحبل على الغارب الولد يعمل اللي هو عايزه نعم البنت تعمل اللي هي عايزاه لا نعم. لا انظر ماذا تفعل لا اساعدها نعم احنا احيانا البعض يتكلم بمنطق الحريه وكان الأب حين ينصح ويوجه ويعلم هو يتدخل في حياة الأولاد لا أنا أقول دعونا نسمي الأشياء بأسمائها نحن حين نوجه نساعد نعم ونعلم نعم وليس تدخلا وليس تضييقا وليس حجرا ولك وان كانت طريقه هذا حق الاباء على الابناء وهذا حق وحق الابناء ابنائي على الاباء نعم هذا حق لهم التربيه نعم الابناء في هذه المرحله حقهم نعم لانهم لا يدركون, يدركون ما وراء نعم الـ الـ صحيح الامور فيحتاج الى تبصير وتصيره وليس الى ضغط واكراه وعنف يعني لا أمنع لا امنعه بالقوه لا اغلق المزياع لا اكسر الدش لقى امنع النت طيب انا اتوقف عند الدش والنت لان معنى اتصال من محافظه الشرقيه الاخ محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم سلام عليكم وعليكم سلام السلام, سلام السلام, عليكم السلام, السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيك يا اخ انا ورحمه الله وبركاته اتفضل ازيك يا فدويه اهلا بيك يا اخي اهلا بيك ازيك ايه اتفضل احنا معاك الله يخليك ربنا معنا ده بالرب في البيت الرد في البيت يعني اه يعني احنا بنرد في البيت نعم وبعدين المساجد مقفوله كان عندي ابن حافظ القران وبعد يعني كان عندي ابن حافظ القران وموه في المسجد نعم بعت بتاع... بتاع عم الدوله بعت لي اه بتاع بقى انت الدوله بعت بيقول لابنك اقعد ويلم الشباب معاه ويلم الاولاد معاه <تصفيق> طب نمشي ازاي طيب قالوا عليه بعد الفرض على طول اه بعت لي يعني شخصيه بتاع عم الدوله اه كبس يعني بس م... عامل الدولة بعاتل انا شخصيا وقال لي ابنك مقهد مع الناس و... يعني بس مت... هو اللي بيبعد مع الكلان هو الناس اللي بيقول لي عامل صايبين هو... هو... طب آه طب نعمل ايه صايب؟ معنا مش عاربين الرب ازاي آه طب كويه صايب؟ سيئين... المدارس مش تقصة المياه ولدها دين آه وال... والمساجد معفولة بعد الصلاة تكفيه للمساجد نعم طب الضيور فين صايب؟ اللو انيقول ليه مين صايب احنا وكتبو عامل الدولة بتاردوهم <تصفيق> لما واحد يلم له 7 8 10 شباب يمشوا من الدوله بيجري وراهم ويصدوهم طيب احنا متشكرين اخ محمد على هذه المداخله المهمه لكن خلي بالك ان ممكن ايضا في نفس الوقت واسال مجرب وما تسالش حد انا مجرب انا بقى شخصيا انا مجرب ده شخصيا يمكن إن احيانا وكثير جدا أن, ان ان يكون بعض المسؤولين في قطاع امن الدوله المسؤولين عن امن المجتمع حرصا منهم الا يقع بعض الابناء فريسه لبعض التيارات او الافكار التي تدعو الى اشياء ليست مرضيه كتكفير المجتمع وتكفير الحاكم وغيره لان بدايات الافكار الغالبيه الافكار التي لا علاقه لها بالدين وعمليات القتل والارهاب وتكفير الحاكم كانت بدايتها هكذا خمسه يتقون مع 10 ثم ابدا التنظيم وهكذا ارسم لكن في نفس الوقت لا يمكن ان يقبل ابدا ان يمنع احد احدا من ان يتدارس كتاب الله عز وجل في مسجد او في منشاه اخرى كالكتاب او غير وارجو ايضا من الدكتور عبد الرحمن واكيد حضرتك عشت هذا التاريخ انا انا عشته وانا يعني دخلت التنظيمات دي وانا تم استقطابي وتجنيدي وانا ابنه ال17 من عمري ومضيت سنوات طويله جدا في المعتقلات وخرجت من تنظيم الى اخر وفي النهايه اكتشفنا ان غالبيه هذه الافكار لا علاقه لها بالدين لانها لم تكن متأصله تاصيل ديني حقيقي الاستنباط كان في غير موضعه الايه تستنبط وتوضع في غير موضعها لا علاقه ولا معرفه بالدلاله اللغويه ولا ب... ولا بسبب النزول ولا بالمدلول الشرعي ولا دراسه لعلوم الحديث ولا بالناسخ والمنسوخ ولا المقيد ولا المطلق ولا العام ولا الخاص كل ده اللي جعلنا نسقط فيها فلعل الاجهزه تكون عندها تخوف على المجتمع والا تعاد الافكار مره اخرى والتنظيمات وغيره بس برده نعمل ايه الراجل عايز اطمن بقول لك انا بربي في البيت ومحفظ واد القران والروح الجامع بعد الصلاه يتقفل وبعدين لو راح كده في وقت اقعد مع وسط شويه عيال يبعتوا له والمره الجايه يبعتوا لعياله التخوف الموجود ده عند بعض الاجهزه وان كان محمود في بعض الاوقات وان كان مذموم في بعض الاوقات وان كان التخوف من الاباء على الابناء محمودا في بعض الاوقات ومذموما في البعض الاخر كيف نحقق ايضا هذه العلاقه ما هي المشاكل في المجتمع ازاي نقول لاولاد الامر والمسؤولين إيه إيه إيه إيه طب ازاي نحافظ بقى على الاولاد ازاي نخلوهم يحفظوا القران ويتدارسوا القران ال وعلوم الحديث في اماكن تحت رقابه الدوله بشكل جيد بس حتى لا نحرمهم ازاي دي شكليات كثيره جدا حضرتك حدثنا حدثنا فيها بعمق لانك رجل من رجال العلم يعني انت رجل اكاديمي انا لا استضيف واحدا يجلس امام الان مجردا اطلق لحياته كالبعد وارتدى القميص القصير وضع الغطره على راسه وقرا كتابين هنا وحديسين هنا واصبح مفوها فيشار اليه بالبنان وبعض الفضائيات لماعته شويه فظن انه عالم ويدوس على الاخرين ويريد ان يفرض سطوته وسلطانه على الاخرين انا اتحدث وانا امير ودائما بعد تجارب طويله اثق في من تربى في داخل الجامعات الاسلاميه المتخصصه على ايدي العلماء المتخصصين وانت واحد من هؤلاء وكنت متفوقا في دراستك كنت تحصل على المرتبه الاولى في الابتدائي والثاني والاعدادي والثانوي والجامعه وفي الدكتوراه تجمع مرتبه الشرف وعشت في وسط هذه التيارات وكانت لك مداخلات في فضائيات كثيره كقناه اقرا وغيرها اريد منك دكتور عبد الرحمن اننا نتحدث بمنتهى الوضوح والمكاشفه والشفافيه لاننا لا نضمن هل يخرج النفس او يعود فالموت لحظه لا يعلمها الا الله الحقيقه الاخ محمد جرنا الى قضيه يعني كبيره ايضا القضايا كلها بتحتاج نعم. الى لا شك ان في برضه مغالاه نعم. من جانب الاجهزه نعم ومغالاه من بعض الافراد زي ما حضرتك ذكرت ان بعض الناس ربما تكون لديه الافكار لكني اؤمن دائما ان الفكر لا يواجه الا بالفكر نعم وبامكان العلماء المتخصصين الصادقين ان يواجهوا اي فكره خاطئه وان يقضوا عليها في مهديها في قلوب الناس نعم لانه الحل ليس في المنع وانما في ايجاد المناعه نعم الفكريه والعقليه والنفسيه نعم لانه الفكر اذا ضيق عليه بحث عن منافذ واصر على ان يصل بخطئ بعجره وبجره كما يقولون نعم ومن هنا انا الحقيقه ارى ان المساجد في جزء كبير من التقصير في دورها يجب ان تكون ناجحه حلقه الدراسه امام المسجد هو رجل عالم وصاحب علم ومعرفه يجلس مع الناس يعلم الناس يقرا معهم القران الشباب بدل ما يقعد على القهوه يجد متنفس في في المسجد حلقات التلاوه المساجد يبقى فيها حلقات تلاوه وحلقات تعليم وتعليم تجويد لا يسمح الا للمتخصصين لكن لا يمنع الناس من ارتياد المساجد او مجرد ما يتدين تبدا يعني تحط له علامه ويحاسب هو واهله على تديونه هذا خطا كبير جدا وبالتالي احنا اذا كان هناك من يسمعنا الان من ذوي من لهم ده اطمن انك تسمعيني كل اقول الفكر لا يواجه الا بفكره نعم والمنع ليس حلا في شيء على الاطلاق وبخطا للفكر نعم وانما الحل آآ آآ اذا وجدت خطا فالحل هو ان يوجد الصواب نعم واذا وجدت فكره خاطئه فالحل ان نعرض الفكره السليمه نعم وحتى لا يهرب آآ الشباب آآ هنا وهناك ليسمعوا من هذا او ذاك زي ما حضرتك قلت هناك من يتصور انه صار عالما بكتابين قرائهما و... او بقلباه وغطره يعني بيضا. نحن لا نريد ان ده انا بتكلم في هذه مظاهر لكل انسان راي احنا وكيها... لا نعمم احنا بنعممش نعم. انما م. آآ آآ آآ الانسان صاحب الفكره لن تموت فكرته لانك منعته من اظهارها نعم انما متى تموت آه. اذا واجهتوا, واجهتوا على فكرة صواب والحمد لله عندنا قليات قل برهانكم إن كنتم صادقين عندنا بفضل الله كليات أصول الدين وكليات نعم. الشريعة تخرج ألوف نعم ممن تربوا على العلم الصحيح النافع هؤلاء قادرون بفضل الله سبحانه وتعالى أن يملأوا الدنيا علما نعم فتفتح لهم الأبواب وتفتح الآفاق وليطلق العنان للعلماء ليوجهوا نعم الناس إذا وثقت بعالم نعم تستفيد منه كثيرا صحيح ويوجه الخطا بشكل طيب وجيد وهذه هي الوسيله الوحيده للحمايه لا توجد وسيله للحمايه باني زي ما بيقول كده اذا كان يعني هو طبعا لا نكذبه انهم يستدعى عشان ابنه بيحفظ قران لا يعني اذا كان بيستدعى للاستفسار ماشي يعني ده ده دور هذه الاجهزه وشغلها انما نقول دائما المنع ليس حلا لشيء لكن ايجاد المناعه النفسيه ايجاد القناعات نعم بالحق والصواب بعد العلماء ما شاء الله البلد مليئه بمئات العلماء والاف نعم. العلماء الصادقين الصالحين قادرين بفضل الله ان يقضوا على كل فكر خاطئ اذا صحيح. ترك لهم المجال ليقولوا ويعلموا الاخ محمد يعمل ايه بقى هو استدعوه فبقى خايف على ابنه وابنه بيحفظ القران فيواصل مع ذلك يعني آه. آه انا اعتقد انه تحفظ القرآن ليس لن يكون في يوم الايام تهمة لكن يظل الابن يحافظ على القرآن يفتح القرآن. كتاب نعم. يرخص كتاب بشكل رسمي يرخص مع امام المسجد بشكل رسمي نعم. يعني بامكان من يريد شيئا يبحث له عن, عن وسائل البخورة لكن يعني. اياك ثم اياك يا اخي محمد وكل من يتعرض لموقف شديد ان يكون هذا سبب لانه يتراجع عن الحق والخير اثبت هذا كلام الله كل ايه تقراها ترتقي بها كل آية ابنك بيقراها تكون تاج على راسك يوم القيامه نعم. لا تدع الشيطان يضحك عليك ويهمك نعم. انه ما دام الامر هكذا دعونا من من من هذا لا نقول لكل الاباء لكل الامهات لن يحميكم لن يحمي اولادكم الا كتاب الله تواصلوا مسيرتكم نحو كتاب الله عز وجل وتمسكوا بكتاب الله, الله. الله لا تخلو قريه من كفاشا حافظا وهو ارحم الراحمين وخذوا حذركم ايضا في نفس الوقت نعم. من ان يقع ابناؤكم في فريسه لبعض الافكار الاخرى وانا مع حضرتك نعم. ان الفكر لا يقاوم الا بالفكر نعم. وينجح طبع. الدليل ايه دليل مرض الواقع الاجهزه المسؤوله نفسها عندما واجه قاده جماعه الجهاد بالفكر والمناقشه والحوار اللي استمرت سنوات نعم وقاد الوزير الحالي حبيب العدلي وكان مؤمن بهذه الفكره وجهز العده واعد العده واخذ بكل امور ظلت سنوات طويله جيت حتى خرجوا بالمراجعات خرج قاده الفكر اخ ناجح ابراهيم وكرم زودي واكتاه و... لو احنا اجتهدنا في مرحله واخطانا واجتهدنا اليوم ونحسب انفسنا قد اصب وبدت المساله تهدأ الامور تستقلنا لا نريد ارهابا ولا تطرفا ولا قسلا ولا في في نقطه مهمه جدا كلما زاد الانسان علما نعم ازداد وعيا ايوه صحيح وانفتاحا وحكمه وحكمه واصبح قادرا على التعبير عن طيب. افكاري بشكل سليم نعم. واصبح قادر على فهم الاسلام على الصوره نعم الحقيقيه الوسطيه التي لا افراط فيها ولا, ولا تفريط, تفريط لا غلو لن نعم. يشدد دين احد الا غلب نعم لكن كلما قل العلم نعم وجدت مثل هذه التيارات طيب كيف الحل اذا هو في نشر العلم نعم في اعطاء العلماء فرصتهم نعم. لينشروا العلم لينشروا نعم. الفضيله بين نعم. الناس انا كنت ادعو من فتره طويله ولا زال ادعو الى ان تكون المساجد الكبرى في انحاء الجمهوريه وفي عواصم المحافظات والمدن يكون الخطباء فيها هم اساتذه الجامعه نعم وكبار الدعاه نعم زي ما في الكليات الطب اساتذه كليه الطب هم الاطباء في المستشفى الجامعي نعم لانه هذه الخبراء هم اصحاب الخبره الكبيره والعلم الوافر وهذه مساجد كبيره يتردد عليها عدد كبير لا شك ان اصحاب العلم نعم المسقول الموزون ال الاخرب بنصيب كبير نعم من العمق والدقه نعم. والمعرفه لا شك انهم في هذه الاماكن يقدمون عطاء اجود وانفع بخلاف ما اذا كان مسجد كبير ويكون الايمان فيه ضعيف المستوى نعم فلا شك انه بيطلع الشاب يدور على واحد ثاني غير الامام ليساله لكن اذا وجد الامام بقوانا اقول ايضا ولعل اخواننا في وزاره الارقاف يسمعون هذا الدورات التدريبيه المستمره للائمه والخطباء نعم ليكونوا على معرفه وعلى قدره بالتوعيه نعم ومدرسه القضايا معهم خطا ان اقول للامام خد الخطبه دي قولها انما اخذه اعلمه واناقشه واقنعه بفكره فيخرج داعيا اليها نعم ومدافعا عنها نعم بالمناقشه وبالتدريب وبالتربيه يطلع مقتنع بالفكره وبالتالي قادر على الدفاع عنها واقول لكل الائمه والخطباء يعني ما دام الامر يعني اقول يا اخواني اكثروا من طلب العلم ودراسته عيب يبقى الامام يقف فيطلع له طالب صغير او شاب لسه قرى كلمتين فيحرجه لانه يرد احاديث ضعيفه او لانه فالائمة والخطباء يجب ان نعم. تتسع مداركهم ويبتهدوا في كسب العلم نعم. ويحسنوا اختيار الموضوع ويحسنوا الاداء يؤمن نعم. الامه تميل اليهم في هذه الحاله سوف لا يجد الشباب من يلجؤون اليه من الا هؤلاء, إلا هؤلاء. هذه هي الصوره الاسف قلنا قلنا بقى الحمد لله طمنانا ان والاباء والامهات فهموا ان لا يوجد امرا مستعصيا في تربيه الابناء لو احسن التوجيه واحسن الاخذ بالاسباب وقبل ذلك كله لو احسن التوكل على الله سبحانه وتعالى وكان العمل ده انا بجيب ابني ده عشان ربنا ولذلك من اول يوم عندما يجتمع الرجل بزوجته اقول اللهم جنبني الشيطان وجنب ما الشيطان, الشيطان ما رزقتني شوف البدايه من امتى عشان انا مع ربنا عايز اجيب ذريه صالحه لله ذريه فتيجي بقى ذريه بعضها من بعض يعني امر مطمئن جدا انا مطمئن ليه لكن الناس بتسالوا عايزين نتكلم طب حضرتك يعني في شيء برده في المجتمع آآ آآ آآ ظاهر تاخر الزواج عند الشباب والشباب وصل بنت العنوسه عندها 25 سنه وما اتجوزتش و27 سنه و28 سنه والشاب عنده 32 سنه هل هي بقى عدم ثقه سلوك البنات الشاب بيبحث عن بنت مش ضامن ان البنت تكون يعني على دين وعلى قيم ولا ولا وعلى الى الى اخره والبنت كذلك تبحث عن شاب اكثر انضباطا وقيما وخلقا ويرعى الله فيها واما هي المشكلات الاقتصاديه فان كانت المشكلات الاقتصاديه فكيف نخرج منها ونصيحه للاباء والامهات ويوم افضل ان نجيب البنت ونستنى على ما تجيلها شقه 300 متر ولا فيلا ولا عربيه ولا جهاز شكله كذا ولا نستورها وهي عندها 17 سنه و18 سنه لسه 17 بقى عشان في لسه مطلعين قانون في مجلس الشعب لا اي منى انا انا انت عارف القانون ده وقلت رب تعبلتوا القانون والناس هتتجوز وبعدينه بيوثقوا الورقه بعدها بسنتين ثلاثه مش مشكله يعني ده قانون 18 زي ما بيقول القانون احتراما للقانون والمشرع بيرى ان في مصلحه للشيء يعني لا تتجاوز البنت 18 سنه 20 سنه تكون اتجوزت نقول نقول ايه للاباء والامهات اللي بيغالو في المهور يا بسمع عجب وبعدين في نفس الوقت كمان ولا نخليه ده سؤال ثاني عند بقى الحفلات والناس اللي بتعمل حفلات في في الفنادق الكبرى والمطربين والم حفله الليله الواحده تتكلف مثلا نص مليون جنيه مليون جنيه و2 مليون جنيه وقيل ان في واحد اتجوز في تاجر حديد في مكان ما بسيده ما وصرف 50 مليون دولار في ليله واحده نقول يا باشا نشرحه العلاقه الاقتصاديه وازاي تعود الثقه بين الشباب والشباب في واقعنا المعاصر ازاي نبني الثقه دي من جديد يعني هو الحقيقه البدايه نرجع بس على... ليس مع ذلك نبني الثقه ان انا اكون بندعو للاختلاط او لقاء الشباب بالشبابنا دون محارم ودون ضوابط شرعيه مم. ده احنا واخدين ده ده الاساس عندنا يعني هو هو من البدايه بنقول ان التربيه الجيده من البدايه وعندما تبلغ البنت سن يعني قبل سن البلوغ تبدا تعلم الاحكام الشرعيه المتعلقه بها نعم والحقيقه كان فيه امر قديما كانت الامات حريصات عليه وقل الحفظ عليه الان ولاد بيسبب مشكله وهو ان الام تعلم بنتها كل اصول العمل المنزلي كزوجه وتفهمها كيف يعني كل شويه لا انت كده صوتك ده عالي بعدين لما هتتجوزي ما ينفعش يكون الصوت عالي في البيت ونعم فتعلمها من البدايه اعمال المنزل اصول التعامل مع الزوج بحيث اذا جاء وقت الزواج تكون البنت تلقت كما من الخبرات والمعلومات يؤهلها لحياه طيبه سعيده فيبقى الناس حريصين يتجوزوا من مثل هذا البيت وغيره نعم الاسباب التي يعني تؤخر الزواج هي اسباب كثيره منها ما هو اقتصادي وهو هدف المقام الاول ومنها ما هو بسبب من تعنت الأباء والأمهات في قضايا المهور وأحيانا اشتراطات التي لا معنى لها وأحيانا وهذا صار نادر لكنه موجود في بعض الأسر أنه يعني من أسرة ذات مستوى معين ما ينفعش يتزوج تتزوج بنته إلا مستوى مال غير ما لغاية ما تعد الأمور لكن هذه كلها اسباب وقائع واقعة في المجتمع ودور المجتمع ودور الاسره ودور الدنيا كلها ان تساعد في حل نعم. هذه الاشكاليه نعم الحقيقه ان العنوسه ظاهره سلبيه نعم اثارها سلبيه بالأسف. على نفسيه الزو... البنت حتى لما هتبقى بعد كده زوجه بيبقى مترسب في نفسها جانب من نعم. هذه الصوره نظرتها للمجتمع سلبيه ال... الخوف من الخطا الاخلاقي وارد نعم. مع تقدم السن بغير زواج خصوصا مع وجود مسهلات والدعوات وال والبث الحي والحرب و... الاعلاميه قادمه من واحد المطربين على ما سمعت في حفلته طلب انه ينزل الشباب والبنات ويرقصوا مثلا في يعني نوقد نارا بجوار ال... او نشعل نارا بجوار البنزين, البنزين ونقول يعني ايه لا كل واحد نا. لا شك ان في هذه اسباب كثيره موجوده ويجب ان يكون هناك ادوار متعدده الاب والام من البدايه التربيه للبنت تكون تربيه على انها ستكون زوجه نعم. ستكون ام واستك رعيه في منزل نعم. وان هذه ليست مهمه كما يصور الان للاسف في بعض بعض جمعيات حقوق المراه وبعض جمعيات النسويه وبعض يعني بعض الجمعيات تصور الامر وكان دور المراه كزوجه هو تقليل من قيمتها لا احنا عايزينها تبقى هي والراجل راس براس طب ما هي راس براس لكن هذا رجل وهذه امراه وهذا له دوره وهذه لها دورها نعم. وهذا له امكانياته نعم. الجسديه والنفسيه والبدنيه وهذه لها امكانياتها الجسديه والبدنيه والنفسيه نعم. ودورها في البيت لا يقل عن دور الرجل نعم. خارج في البيت نعم. ودورها في التربيه دور اعظم نعم ودور اكبر لا نعم. يستطيع الرجل القيام به يعني لو لو اردنا تبادل الادوار الرجل لن يستطيع القيام بدور المراه المعاني دي بتتربى البنت عليها وكذلك الولد وكذلك الولد يوجه من البدايه يوجه ايضا يعني احنا بنتكلم يعني يعامل في المستقبل وعامل زوجته انها دي زي اخته زي نعم تربيها من البدايه على هذه المعاني وبالتالي بتفهم ان دورها المستقبلي كزوجه يترتب عليه ان تتعلم ان تطبخ تتعلم ان تحسن الكلام نعم. تتعلم الا ترفع صوتها امام الناس بالضحك العالي لانه المجتمع ينظر الى تطبقه في صوتها العالي ثقافيا دينيا وجغرافيا وثقافي كل الثقافات عشان تربي ابناءها في المستقبل يكونوا مطلع على كل شيء ايضا بالضبط وبالت وتفهم... تفهم ان يعني لابد ان تفهم ان دورها ده دور عظيم نعم. ودور شريف ودور كبير جدا ولا يقلل على الاطلاق من قدرها ان ان ان تحسن القيام بهذا الدور بل هذا هو الواجب وبالتالي لما نيجي عند مرحله الزواج الامور بسيطه وميسوره الامر الثاني هو نفس القضيه مع الرجل طبعا الامر الثاني حينما ياتي الزوج الاب يتساهل نعم ومش لازم بقى المغالاه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايسرهن مؤنه ايسرهن بركه ايسرهن بركه نعم والرجل يتكلف لزوجته عايزه كذا وعايزه نعم. كذا وعايزه نعم. كذا حتى الحياه الحديث بيجيب حاجه لو قلناها النهارده ربما الناس تستغرب يقول تكلفت لكم وما تكلفت لكم حتى تكلفت لكم على قال قربه نعم العليه بتاعه القربه صح شوف شوف ده دي ليله كان بقى... زمان الزواج بيتم بابسط الامور نعم وهذا هو المقصود ده المقصود من ايه لا لا المقصود ايه هو المقصود التباهي بليله فيها كذا وكذا لا, لا المقصود بنق اسره زي كما كل الاسر التي تربينا فيها نشات على بساطه وسهوله ويسر ما يستطيعه ما دام حاجه تقضي الامور واستفان يعيش طبعا احنا برده لان بعض البنات لما بيسمعوا هذا الكلام فكروا ان احنا بنقول للاباء اهمله لا اذا كنت تستطيع ان يعني تجهز بنتك بأطيب جهاز خير وبركه لكن نقول أهجي. لا يجب ان يكون فقر المتقدم ولا في الزواج يعني الا يكون ده عائق امام اتمام أمام الزواج إتمامه. يعني اذا كانت البنت يتقدم لها رجل على دين, دين. من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه نعم. الا تفعلوا تكم فتنه في الارض وفساد عريض عاد. او فساد كبير هنا يبقى القصد نبحث عن رجل صاحب الدين صاحب الخلق الديني والخلق فاذا كانت لدي الامكانيات التي تفتح البيت والبنت تكون مستقره لا يغالى في مزيد من المطالب نا. هو ده اللي حضرتك واذا كان ربنا اكرمنا وجاء ابننا ما اجمل الدين وجميعنا كلنا بنجتمع ما هم كلنا ما... بنبدا فقراء بنبدا فقراء وبنتزوج بركه يعني انا انا شخصيا لم اعرف ال البركه والخير والزياده في المؤنه وال والتقدم الاقتصادي والسياسي الا بعد ان تزوجت لان ربي رزقني بزوجه صالحه تحسن تربيه ابنائي على خلق على طيبه اتعامل معها على قيم السلاله هي تسمعني الان يا. لم يحدث بيننا يوما شجارا ابني الاكبر تخرج من الجامعه والثاني في نهايه جامعه والثالث ايضا في ثالثه اعلام وهكذا وعندي بنت صغيره فدي مسائل بقول للناس ان والله ربنا ده هو القادر والرازق والباسط كل شيء لو الناس بس تقرب منه ماذا يقول الله تبارك وتعالى في هذه القضيه اقول وانكحوا الايام منكم والصالحين والصالحين من, من عبادكم وامائكم ها نعم ان يكون فقراء فقراء يغنيهم, يغنيهم الله من فضله, من فضله. نعم وثلاثه حق على الله عونهم نعم منهم الناكح يريد العفاف نعم يعني الغاضي نعم المجاهد والحاج او المعتمر نعم وال والناكح يريد العفاف صحيح الله يعينه فاحنا لماذا يعني يعني هذه برضه لا كثير من العلماء ارسلوا هذه التوصيه مرات ونحن نكررها للاباء نعم. والامهات يعني لا يجب ان يقف الضعف المادي للولد الصالح او للشاب الصالح اللي من اسره طيبه المتربي صاحب الخلق لا يجب ان يقف عائقا امام التزويج ولو باقل الامور ولن تكون بناتنا اكرم من بنات النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولا اكرم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما اصدق النبي صلى الله عليه وسلم احدى نسائه ولا اخذ صداقا لاحدى بناته اكثر من 400 دينار و400 درهم نعم. ونحن لن تكون بناتنا اكرم من فاطمه التي تزوجها علي على درعه الحطاميه نعم لن تكون بناتنا اكرم من ام سلمة التي اصدقها النبي 400 درهم لن تكون بناتنا اكرم من رقيه وام كلثوم بنات يعني ليست بناتنا اكرم من ولا اشرف ولا اعذ نسبا وحسبا من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ناخذ منه المثل والقدوه وما حصل زواج بهذه الصوره على دين وعلى خلق الا بارك الله سبحانه وتعالى في البيت نعم. واكرم الاسره بعد فقر بغنى لا. وما اكثر الغنى الذي جاء على قد ما بيقولوا خذوهم فقراء يغنيكم يعني الله عصر التاريخ الاسلامي عظيم يعني شوف سيدنا ابو بكر الصديق الذي تبرع بماله كله وجاء عمر بن الخطاب يريد ان يسبقه فجاء بنصف ماله فعرف ان ابا بكر قد سبقه بماله كله هذا الرجل العظيم الذي قدم الاسلام شوفوا قدم ام المؤمنين عائشه والسيده اسماء وام كلثوم. كلثوم هي نماذج فريده النماذج يعني انفق ماله كله ويوم الهجره لما الجد يقول للسيده اسماء وقد وضعت يعني بعض نا. الاحجار في ساره ويقول لها ماذا ترك لكم ابوكم نا. فقالت له ترك لنا الكثير شوف التربيه نا. شوف البنت فاطمه وتقول خل كان كثيف وضع يده وقال لقد افق لكم الكثير والكثير مم. لو ضربت المثل ده الان يقول لك ده ساب لهم شوط طوب وشوط حجاره لكن لو ترك لهم قول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديد هنا بقى نخش دكتور على افه ثانيه او فيروس بقى نتكلم على الفيروسات وما نوصش في الساعه مستمتع فيكم وسعيد ان انا مع حضرتك وبندردش هي دردشه وفضفضه ليستفيد منها اخواننا المستمعين والمستمعين نعم والمشاهدين, نعم والمشاهدين والمشاهدات والمتصلين ومعنا الاخ محمود السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام, السلام يا استاذ محمود ازيك يا استاذ تفضل يا اخي وعليكم السلام ورحمه الله انا لي سؤال بس بالنسبه للجماعات والاختلاط والنبس الملابس الخليعة اللي بروحوا بقى الجامعات نعم والمهاهد وال... نعم والشوارع يعني كمان يعني السؤال ايه بقى السؤال <تصفيق> دوت يعني يعني يعني يعني يعني عاربوا ان يكون فيه ركابة داخل الجامعة في حد ذاته نعم يعني هو بيقوله ان دولة واركابة في الدين نعم, نعم ركابة للفساد انت بيقول حضرتك انت بتوصل ل 27 و 26 نعم ما بنسألش عن نفسنا احنا ليه وصلنا السن دوت ما بنسألش ان الشاب دي في الشوارع والحاجات دي يا رب سبحانه وتعالى اللي يعني اتخذت برده ما فيها يعني, يعني مش عايز اقول ان رب ممكن يعني شرنا اثر من اللي احنا فيه نعم فهو ده سؤالي بس طيب احنا بنشكرك يا اخ محمود على المشاركه والمتابعه وان انت محق فيما تقول اذا كانت انك رقابه على المتدينين فيجب ان تكون هناك ايضا رقابه على المتسيبين والمتسربين فننادي الله ذلك لكنه احنا بنحاول بالاعلام له دور والاساتذه لهم دور والاباء لهم دور والمساجد لها دور والكنائس لها دور في التوجيه والتربيه حتى ننهض بمجتمعنا لكن نرجع لمساله الفيروس ال ال ال احنا بنتكلم عن فيروس جنون البقر وبعدين الطيور وبعدين الخنازير في فيروس اخر فيروس التلاق فيروس فيروس التلاق كل شويه تسمع الاسره دي دب في طلاق صييت طلاق امر يعني يقرره شرعنا العظيم وهو امر يعني لسنا الشرائع الاخرى التي تنفيذ طلاق يعني هناك مثلا زي زي زي المله الكاثوليك الاقباط الكاثوليك لا يرون الطلاق ابدا يعني يقول لك ان الزوج والزوجه دول جسد واحد وحده الجسد وبعدين يعني قال لك من بياخدوا بكتاب المقدس السيد المسيح قال قد قيل لكم ان من طلق امراهه فليعطيها كتابا ولكني اقول لكم من طلق امراته فقد جعل الا لعله الزنا فقد جعلها كزني ومن طلقت من زوجها فقد زنت فكلام يعني مش هنناقشه لكن عايز اقول الشرايه الاخرى قالت ان مفيش طلاق زي الكاثوليك ابدا حتى لو ارتكبت فاحشه الزنا قال لك برضه ما يتمش التسليق بل يتم التفريق في الفراش بس هناك طوائف اخرى كالارثوذكس والانجيل طائفه الانجيليين الوطنيين والبروتستانت بيقولوا ان الطلاق لعله الزنا لما يحدث الزنا يحدث تطليق احنا عندنا الطلاق بما يعني الامساك بمعروف والتسريح ايه باحسان والطلاق ده علشان لما العشره تسوء لكن متى تسوء العشابه لما نلاقي بقى طلاق والعشره قائمه والبيت مستقر وفجاه يدب الطلاق على افعل الامور ايه بدايته ايه اسبابه ويعني الافه دي لا فيروس العصر وبنشوف ان الطلاق ده بيحصل يا دكتور بعد ايام قليله من الزواج يعني احيانا نلاقي ده اتجوز تالت يوم طلقها ايه القصص وايه الاسباب وازاي نوجه برده الناس ان قبل ما يحصل الطلاق يعملوا ايه عشان ما يتمش الطلاق يعني في البدايه لابد من اشاره انا بدخل بس المرفق بعد كده وحضرتك ايه <تصفيق> في البدايه لابد من اشاره الى حكمه الاسلام في تشريع الطلاق القضيه لانه بعض الناس برده بتفهم القضيه غلط الاسلام اباح للراجل الطلاق يعني الراجل بقى ماشي كده ايه يطلق وخلاص انما في المراه بعصايه والطلاق بعصايه في ايده في اي وقت الزوجه زي الجلباب بيلعوا يلبسوا نعم القضيه ليست كذلك واذا كان الله تبارك وتعالى اعطى الرجل حق الطلاق فاعطاه هذا الحق لكنه قيده نعم وضوابط ووجهه الى الا أل يلجا الى هذا الطلاق الا كحل اخير لمشكله امر مطلق مش سايبها يعني المشكله نعم وحينما لا يكون هناك حلول اخرى الامور توقفت البدايه انه يعظ امرااته اذا اخطات يهجرها في المضجع ياتي بالحكم آه من اهله يحكما من الها هذه كلها مراحل حلول يريده اصلاح قديمه على نعم. الطلاق انه حتى لا يفهم الناس الامر غلط لانه البعض بيسيء الى الاسلام نعم. بقوله ان الاسلام حكم الرجل في المراه عن طريق الطلاق لا الطلاق جعله الاسلام حلا للمشكله نعم. والحل للمشكله هو كالجراحه لا يلجا اليها الطبيب طالما كان يمكن العلاج بالادويه نعم الطبيب اللي يلجا لل للطل... للجراحه كلما ذهب اليه مريض ده جزار مش طبيب نعم الرجل الذي يستخدم ما يسميه بالحق في الطلاق عم... عمال على بطل كل حاجه عنده طلاق طب استاذن ليست... حضرتك معنا اتصال اخ محمد من القاهره السلام, عليك. السلام عليكم السلام عليكم عليكم. وعليكم السلام وعليكم السلام يا اخي محمد تفضلت الشيخ رجب اهلا بيك يا استاذ محمد انا كما, كما تحب ان اناديك وهل سيادت النائب لا لا الله يخليك لا تريد زهرك لا رجب بس نائب ده يعني يكثر اعماله الطيبه في المنطقه اللي هو فيها بس انا اولا يعني شفت ان انا نشوفك على القناة الحافظ الله يبرك فيه شافة الدكتور وفي هذا الموضوع الحساس اللي هو موضوع الطلاق نعرف أسبابه عشان نقدر نعاجه هو فيروس أيه ولابد من أنه طوع مواقي يقيل من هذا الفيروس وهو أنه لو عرفنا أسباب الطلاق ما نعم. تمت أسباب الطلاق نعم أول حاجة نعم دور الداعية الديني والمعالج النفسي لهذه المشاكل الأسرية لا بد أن نحن يكون فيه حنان وحب بين الداعيه وبين اهل منطقته نعم. حتى يتلمس اسباب الطلاق دائما بتكون اما اقتصاديه واما خلافات نفسيه نعم. وهذه ممكن علاجها بمنتهى البساطه والسهوله بالاعمال الطيبه اللي بيقوم بها امثالكم والاعمال الخيريه اللي بيقوم بها اهل الخير نستطيع ان نتلمس اسباب الطلاق اللي هي موجوده سواء كانت مأكل او ملبس او مسكن او تعليم او او علاج كل هذه الاشياء ما فيش الطلاق بيتم من نفسه كده على طول او واحد غاوي ان هو يطلق مراته نعم. او واحده غاويه ان هي تقول له جوزها طلقني نعم. كل هذه الاسباب بقول ان الداعيه في المنطقة لابد ان يتلمس هذه الامراض لعلاجات ونسأل الله سبحانه وتعالى نوفى خال الخير الى هذا وانا سعيدت ان انا نشوف اطلاع الى موضوع الى جماعة الاجيب الخنان وربنا يوفى الجاهل يبتل من امثالك أنت. ويبارك في اعمال الخير اللى انت بتعملها واحنا على سن الله يخليك بس انت صوتك مش غريب يا, يا اخ محمد محمد عبد الله عبد الرصارد امام شيخ محمد ازيك يا مولانا انا ابو جبل يا مولانا ازيك يا مولانا ازي حضرتك الله يخليك يا سيدي الله يخليك ويكرمك ويبارك وانت استاذنا وشيخنا وبنتعلم منك والله و استاذنا الله يعفوا الله يخليك شكرا نشكر فضيله الشيخ محمد عبد الرحمن امام وخطيب مسجد الرحمن بمنطقه عبدين بنشكره على هذه المداخله القيمه وهو من الدعاه الذين نحسبهم على خير ولا نذكي على الله احدا ونعود الى الدكتور وفاضل الشيخ محمد الحياه ده يعني كان مداخلته في الصميم وعنده قبل... قبول عندما ترى الله. تحس فيه بن... يعني ترى فيه نورانيه الطاعه يعني دعواتك ان شاء الله بنقول انه في اسباب كثيره صحيح لكن بنقول الاصل من البدايه الطلاق ليس سيفا بيد الرجل يستخدمه نعم متى شاء ليس امرا مطلقا يعني قام يربي المسلم على انه هذا الحلال ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق نعم وهو حل حل لمشكله نعم حل لمشكله وحل اخير كالجراحه التي يجريها الطبيب لا يجريها الا بعد ان يستنفذ كل اسباب العلاج في البدايه وده اللي يجب ان يتربى عليه الاولاد من البدايه نعم فهي احد المشكلات الكبيره وخاصه الطلاق اللي عاد بيحصل في السنة الاولى والسنة التانية او بعد ايام زي ما حظك قلت كثر بشكل كبير يعني الان خمسين في المية من حالات الطلاق حسب بعض الحصيات اللي قرأتها تتم في السنة الاولى او في السنين الاولى من الزواج اللي بيحصل ان احنا لا نربي ابنائنا وبناتنا على ان يكونوا ازواجا نعم بيفاجأ الشاب وتفاجأ الفتاة بانهم باوا ازواج ولم يستعد لطريقه المعايشه كزوج وطريقه المعاشه كزوج وهو في دماغه اوهام و... و... وتصورات وتخيلات من الافلام من الكلام من الاغاني مديله انطباع انه داخل بقى على ايه هيلاقي حريه من الجنه كامله البتاع واقفه تحت رجليه وشبيك لبيك و... والكلام ده وهي تتصور انه الفارس اللي جاي على بتاعها ياخدها بقى ويطير بيها في الفضاء ومش هيخليها عايزه حاجه وهتنام للظهر وبعدين آآ آآ لا يقدر اختلاف الطباع نعم ولا يقدر كلا الطرفين اختلاف الطباع فيبدا يحصل اصطدام قد يكون الاصطدام على حاجه تافهه قد يكون في طريقه الاكل قد يكون آآ آآ في في بيحصل ولا يستوعب الرجل آآ آآ الزوج زوجته ولا تستوعب الزوجه الزوج وقد يتدخل الاهل الى اخر هذه الاسباب الكثيره بنقول لانه احنا مطلوب مطلوبين من البدايه بالرب شبابنا ازاي يبقى زوج نعم قبل ان يكون زوجا والرب بناتنا ازاي تبقى زوجه قبل ان تكون زوجه الامر الثاني يجب ان يكون لبرضه الذين يكونون الراي العام من الدعاه معلميين الاعلاميين الى اخره يجب ان يكون في دور لمواجهه هذه الظاهره نعم دور تربوي نعم دور تعليمي وتوعوي كمان ثم يجب ان يختلط الدعاه اختلاطا مباشرا بالمجتمع وبالناس ايوه لانه لما بيبقى في مشكله بين زوجين ثم يذهب انسان لا علم عنده يريد ان يحسن فيسيء او قبل ان يذهب الى من لا علم عنده فازد ليسيء فالنذهب الى البحيره لنستمع للاخ علاء المتصل من البحيره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخ علاء ايوه يا فندم اتفضل يا استاذ علاء طبعا. علي الجمال مدون نور مديريه الاسكان والمرافق اهلا بيك يا اخوه باهل البحيره كلهم هي طبعا والبرنامج بتاعهم جميل الحمد لله رب العالمين الله يخليك بس هو طبعا يعني يعني زي ست الشيخ ما بيقول يعني اسباب الطلاق مثلا بتبقى مثلا, مثلا في ذات الامر او بتاع فطبعا هو فعلا لازم الانسان يتجه الى الى عيلته مثلا وعيله العروسه عشان يعني لا يتم الطلاق نعم نعم <تصفيق> لانه ربنا اللي قال كده فبعثه وبيحكم من من اعلى واحن يريد اصلاحنا يوفق الله بينهما الاول يعني تمام تمام اتفضل لكن هو لازم الانسان طبعا يطوف باله واهله طبعا تمام تمام تمام شكرا يا فندم بارك الله فيك وبنشكرك على هذه المداخله الاخ علاء هو يعني بيعايز استفسر بس قبل ما يلقي كلمه الطلاق او يكتب الطلاق ويسمعه للزوجه باي وسيله يبدا الاول هو عايز يقول بس الحكم هنا ايه الاهل نبعت للاهل احنا عايزين نوضح هو هو لان هو في بعض الناس من البسطاء اللي عايزين يعني حكم من اهله وحكم من اهلها يعني نجيب ايه يعني ينفع نجيب قريبها نجيب اهلي صلاح نوضحها تفسيرها يعني قبل الحكم الاصل ان زوج الزوجه هما شخص واحد نعم منذ ان تزوجا وذلك قال الله تعالى ومن اتى ان خلق لكم من ام من انفسكم ازواجا ليتسكنا اليه وجعل بينكم موده, مودة ورحمة, ورحمه فالاصل ان في موده ورحمه والاصل ان يتفق الزوجان من البدايه ان يحصروا خلافاتهم فيما بينهما يبلون طريقه في الحل كان ابو الدرداء رضي الله عنه ليله ان تزوج ام الدرداء قال لها كلمه ظلت تحفظها إلى, الى الى الى ما بعد وفاته قال يا ام الدرداء اذا غضبت فرديني واذا غضبت رضيتك الله والا لا نتفق نعم فيقول لها اذا وجدتني جاي من الخارج فلا تنقريني نقره الدف مره لانك لا تدرين كيف المغيب نعم مش عارفه انا جاي, جاي منين يعني دايما ايه لو حد مداني في شرط المرور العربيه خبطت المشكله العسكري ده بيغرام وكذلك الزوج يجب ان يراعي قد تكون متضايقه تعبت في الشغل كده فالبدايه تكون بين الزوجين مم. طيب الزوجين حاولوا ولكن ما قدروش يسيطروا على جميل. الخلاف فيما بينهما أيوة. يلجآن لاحب الناس اليهما واكثر الناس حرصا, حرصا عليهما عليهم وصاحب م. امانه نعم قبل اي حد يختار وانا اقول هنا الدعاء يجب ان يكون دورهم هنا في هذا المجال نعم. وتكون جمعيات لل... للاصلاح بين الاسر نعم. وما تبقاش المسائل تمضي هكذا وما نستسهلش لفظ الطلاق تحت الضغط العصبي تحت ضغط المشاكل تحت ضغط كلمه استفزاز من الزوجه او من اهلها او كده نتوقف ونتريث والطلاق يجب الا يكون تحت ضغط ال... ال... الاستفزاز والعصبيه ثم في في في النهايه ياتي الحكم من الي وحكم من اليا قبل الطلاق ان يريد اصلاحا يوافق الله بينهما وكان سيدنا عمر يرى ان ان المقصود بالذين باللذين يريدان اصلاحا الحكمان اه هما جايين قاصدين الاصلاح مش جايبين واحده قدامه لما بيفشلوا بيعمل فوق سيدنا عمر بيضربه جايبين انه عارف ان هم ان نيتهم مش كويسه ان يريد اصلاحا ان يريد حكمان كان بيقول لي يقصد الحكمان قال لك طالما انتم ما قدرتوش في الاصلاح ده انتم في شؤون الاصلاح بيضربوا سيدنا نعم عمر, نعم عمر ال ال الامه يجب ان تكون حريصه على ذحق الزوجين <تصفيق> احرص الناس على هذا انا عايز اقول نقطه مهمه الحقيقه في موضوع الطلاق تكمله للكلام الاول الاسلام بيقول لك لما تطلق تطلق انت في غايه الهدوء نعم وانت في غاده غاية... متراقي السنه نعم صحيح غير التلاق غير التلاق البدعي البدع ايه بقى طلاق السنه نعم ان تطلق المراه في طهر لا طهر ما فيه نعم لو شروط انك تقعد كده هادي واخدت قرار بعد دراسه كل ما يتعلق بالقرار قرار مصيري نعم لا يجب ان يخرج وانا ببيع وبشتري ابيع مع اللي بيعملي ولا بشتري منه اعمل طلاق بقول لمراتي هاتي كذا ولا اعملي كذا فتخالفني فكاني ماسك طلقه ماسك مدفع اللي بيخالفني باطلق عليه لا الطلاق يجب ان يكون قرارا تم بعد دراسه مجمل الوضع في الاسره اللي هيترتب على الطلاق ايه التكاليف الماديه المترتبه ايه التكاليف الاخلاقيه اللي هتترتب الاولاد بعد ما درست ووجدت ان من المستحيل ان تبقى ان يبقى هذا الزواج قائما ناخذ الطلاق بهدوء واحنا قاعدين هاديين ويكون الطلاق و... ويبقى مره نعم ف... لي... ليراجع الانسان نفسه طلاق مرتان لم... في انساكم بمعروف او تشريح هذا هو مفهوم الاسلام نعم مش الطلاق تحت ضغط تعبان من الشغل وارفان فاعصابه تلفانه فيجي في البيت يلاقي مشكله يطلق نعم او هي بتقول له نظرا لاعصابها تلفانه ولا زعلانه طلقني فيقوم يصبح يطلق يعني نعم. هذه هذا خطا كبير يقع فيه وانا هنا برضه نخت... قبل الختام نقول ل... لاسرتي الزوجين مم. مم. يجب ان يكون تدخلكما للاصلاح نعم لا للإساءة يعني الاب لما يدخل مع بنته ما يدخلش كانها في جبهة معركة داخلي يقويها نعم او اهل الزوج يدخلو كانه في معركة يجب ان ينتصر فيها نعم في المعركة الاسرية لا لا غالب ولا مغلوب نعم والكرامة شيء لا يجب ان يكون هو محل العلاقه بين الزوجين ما ينفعش في بيتي اقول لا كرامتي ما تسمحليش لا هذا بيتي نعم بيتي وحفاظي عليه واولادي واسرتي تسمحلي أن, ان ان اتحمل و... وتسمح للاب والام انهم يتدخلوا بالموعظه وبالكلمه انا عايز اقترح مع حضرتك اقتراح وارجو ان ان توافقني عليه ان كان يتفق مع وقت حضرتك يعني الطلاق ده قضيه شائكه وناس يعني كثيرون في المجتمع لا يعرفون شروط الطلاق نعم من الطهر للمده وما يعرفوش العده يعني ايه وما يعرفوش الطلاق البدعي يعني ايه وطلاق السنه يعني ايه واراء العلماء اللي اختلفوا والمحاكم بتطبق هنا ايه فهل ترى ان نجعل حلقه قادمه ان كان عند حضرتك يعني لا وجود لا باس إن متفقون إن شاء بان شاء الله نكمل حديثنا حول الطلاق في الحلقه القادمه وان شاء الله وكمان عن تعدد الزوجات والقضيتين دول لان الطلاق محتاج لبيان للناس ان شروط الطلاق ايه والكتاب وواحد ايه يا يا يطلق مراته بالاشاره وفي الهواء ولا بالكتابه ولا بال... ولا القول والمرتين ولا الثلاثه مع بعض ناس كتير بتسال اه في بيصل ومش وبيعرفوش وفي بيطلق كذا ف اذا <تصفيق> نحن على... على اتفضل قبل الختام واحد يجي يقول والله انا قلت لها انتفاله بالثلاثه شافعي ومالكي وحنبلي ما هنعرف ده الحلقه القادمه يا حرامي ال... الشيخ ويتوه في المشاكل طب لما يجوا المشايخ هنحللهم لا ما تهوش <تصفيق> ما احنا الحلقه القادمه ان شاء الله عايزين نبين للناس ايضا يعني مثلا العلماء اختلفوا في الطلاق اذا واحد قال لمراته انت طالق طالق طالق في علماء اجازوا هذا قالك يعد ثلاث طلقات وفعل ماله لا هي طلقه واحده عايزين نبين للناس ايضا يبقى حضرتك مستعد وانت دائما مستعد راي العلماء والعلماء ما احتروش ولا اختلفوا ده اجتهاد وفي النهايه كان في امرا راجحا بنا بناخذ به اذا نحن على وعد ان شاء الله تعالى ان كان لنا في الافريقيه نلتقي في الجمعه القادمه لنستكمل حديثا بدانا اعزائي المشاهدين اخواتي المشاهدات تحدث الدكتور وانهى حديثه عن ابي الدرداء وابي الدرداء عندما انزل الله قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ذهب الى النبي متسائلا مستغربا قائلا باخ بخن عجبا عجبا ايطلب الله منا القرض قال نعم فذهب ابو الدرداء الى الزوج ابي الدحداح ابي الدحداح نعم ابو الدحداح نعم, أبو الدحداح نعم فذهب الى الزوجه وصاحبين اخر واخرج الزوجه من البستان لو كانت زوجه نكديه بقى او زوجه لم تربى على عقيده وزوجه لم تربى على القيم ولم تعرف قيمه القرض لله ولم ولم تتعلم على ان هذا البستان والبيت كله ملك لله قال ابو الدحداح لمراهي اخرجي فاني قد اقربت البستان والبيت وكل شيء لله فخرجت المراه بنفس راضية مرضية فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال كلمات عجيبة ورقيقة وطيبة تكافئ فاعلها كم من عزق رداح في الجنة لأبي الدحداح والعزق هو صباط النخيل المثمر كثير الإثمار أنا خلطت بين أبي الدحداح وأبي الدرداء لكن القصة كلها مردية تدفع الرجال وتدفع النساء الى التعلق بالله سبحانه وتعالى فكم من طلاق يقع بسبب مشكله على طعام او ملبس او رحله او ضيق في ذات اليد اجعلوا الحياه الاسريه تستقر بطاعه الله وليجعل الاباء ابنائهم وسواء كانوا من البنين او او البنات على طاعه الله في ذلك كله طاعه لله اولا واستقرار للبيوت اعزائي المشاهدين اخواتي المشاهدات في كل مكان طابت ليلتكم ادعو الله ان يبارك لكم في اوقاتكم وفي ابنائكم وفي حياتكم كلها وان يعلمكم ما جهلتم وان يوفقكم لطاعته وان يذكركم ما نسيتم او ما نسيتم والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى في الجمعه القادمه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فسلام الله عليكم ورحمه منه وبركه